صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفاع وكانوا بشركائهم كافرين. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمْمَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَضَتِي يُحْبَرُونَ وَأَمْمَ أذين كفروا وكذبوا بآياتنا ورقائ الآخرة وكذبوا بآياتنا ورقائ الآخرة فأولئك فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون